الرحمن الرحيم يا يحيا خذ الكتاب وغوا بوالديه ولم يكن جبارا عصير وسلام عليه يوم أولي اذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتتخذت من دونهم جَابَ فَأَوْسَنَ يا الله قال ان اعوذ بما كنت تكفي قال إنها أنا رسول ربك لأهبلك علاما ذكي قالت أن qalina jalahu <تصفيق> فأجاء المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مستقى Ozdəran o kitah ki